شبكة الملتزم تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم خبا نفسي الصدر له بضيق الصدر احزانا منت سعادتي لهوا يزيح الهم سلوانا فلم ازدد سوى هم ولو أضحكت أعيانا عند مسلم من حديث أبي هريرة فقال كنا في وليمة مع نبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا سبيد ولد آدم ثم القيامة أنا سيد ولد ادم يوم القيام ما من ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين فلا يغادر منكم أحد فيسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر حتى إذا اجتمعوا في مكانهم جدني الشمس من رؤوس العباد أدنى الشمس من رؤوس العباد مقداره قال طاوي والله لا أدري قال مين المسافر أم مين المكحرة؟ يغرق الناس في عرقهم كل على قدر ذنوبه وآسانه فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبه ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبته ومنهم من يأخذه العرق إلى كتبه ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامع هل أجبتم, هل أجبتم الرسول يوم يأتي الناس وفدا, يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا وظلنتم فيها حلدا وبينما الناس في ذلك الموقف على ذلك الحال نظر بعضهم الى بعض الا ترون ما نحن فيه الا ترون ما قد بلغنا الا ترون من يشفع لنا عند ربنا فيقولون ابوكم ادم فياتون ادم فيقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ بكم روحه واسكنك جنه الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا من الحمل والغم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلك ولن يغضب بعده مثلك واني نقيت عن تلكما الشجره فعصيت نفسي نفسي نفسي, نفسي فتزداد الاقوال على فيقول لهم اذهبوا الى نوح فيأتون نوحا فيقولوا يا نوح أنت اول الرسل إلى أهل الأرض سماك الله عبدالشك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الغرب والغرب فلا تشفع لنا عند ربي فيقول إن ربي اليوم غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قوم نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراكي فيقولون يا إبراكي أنت نبي الله وخالي ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغلا ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثلا وإني كذبت ثلاث كذبة نفسي نفسي اذهبوا الى موسى فيأتون موسى فيقولون أنت نبي الله فيوكل هل ترى ما نحن فيه هل ترى ما قد بلغنا من الهم والغم الا تشفع لنا عند ربنا ويقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانني قتلت نفسا لم تقتل بها مثله فيقول اذهبوا الى عيسى فيأتون عيسى الا أنت نبي الله كلمته القاها الى مريم ام ان ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم ويقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلهم ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد اذهبوا إلى سيد ولد آدم اذهبوا آه إلى سيد الأولين والآخرين بحبك قد زكى قلبي وطاب ورقف جاز بالوجد السحابا الست المصطفى خير البرايا أتدري من هؤلاء أتدري من هؤلاء كل ينادي بنفسه نفسه في ذلك اليوم العظيم هؤلاء هم أولو العزم من الرسل هؤلاء أحب البشر إلى الله هؤلاء خير من صلى وصلى هؤلاء خير من عبد الله وصلى ويطلبون السلام في ذلك اليوم ولا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى. على ما لهم من القدر والمكانه عند الله كل ينادي بالسلامة في ذلك اليوم إن كان هذا حالهم كيف سيكون حال وحالك؟ كل سيكون حال وحالكم قد في ذلك المكان <تصفيق> فالله كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم وَتَرَكْتُم مَا خَوَلْنَاكُم وَرَاءَ أَظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ كيف سيكون الحال في ذلك المقام إذا أدنيت الشمس بغوظ العباد كيف سيكون الحال إذا جئ بجهنم سبعون ألف زمان مع كل زمان سبعون ألف ولكن يجرون أو تركت على أهل المحصر لأتت على برهم وفاجرهم ورأتهم من متان بعيد سمعوا لها تغيضا سمعوا لها تغيضا وزفيرا دعوا هنالك العباد على ركبهم كل أمة كل تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم اليوم تجزون ما كنتم تعملون نفسي نفسي نفسي فيأتون محمدا فيقولون يا محمد انت نبي الله وخاتم المرسلين ولك ما تقدم من ذنبك وما تحظى ما ترى ما نحن فيه وما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم الا تشبع لنا عند ربنا فاقول انا لها فأقول انا المستصفى تقول لها يا واك فانطلق الى العرش من قبلي. فيقال يا محمد ارفع رأسك <تصفيق> يا محمد ارفع رأسك وسنتعطه واشفع تشفعه فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد اذكر من أمتك من ليس عليه من الباب الايمن من الجنة وكن شركاء للناس في سائر الأبواب يقول بأبيه وأمي والذي نفسي بيده والذي نفسي يده إنما بين المصرعين والمصارع الجنة كما بين مكة وهجة وليأتي أن عليها يوم وهي كضيض من السخام <تصفيق> فيشفع الحبيب ما تخلى عننا الحبيب ما تخلى عننا الحبيب مع شدة الأكوال وتغير لي شرفا وتيها كتب باخمصره اسطوريا قولي احتق ولك يا عبادي اصيرت لي احمد نبي الدين نزه وحب الله في الاعماق ذا